بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم اللهم من علينا بتدبر اياته والعمل به يا كريم الحديث عن القرآن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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي القول المؤصل في سور المفصل ضيفنا هو فضيلة الشيخ صالح أبن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله سيد فايصال وحيا الله لإخوة الجميع فضيلة الشيخ نحن في الحلقة الماضية تحدثنا عن مطلع سورة الذاريات وعن الأقسام التي بدأت بهذه السورة ثم وصلنا إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون في هذه الصفات العظيمة لعباد الله المتقين نبدأ حديثنا في هذا الحلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالعيات تتكلم عما سيكون يوم المآل فقول ربنا إن المتقين في جنات وعيون هذا إخبار عن شيء لم يقع بعد لكن لأن الله جل وعلا قادر عليه وعالم به وسيقع لا محالة أخبر الله جل وعلا عنه بصيغة كأنه شيء قد وقع فقال ربنا إن المتقين في جنات وعيون المتقون هم أولئك الأولياء الذين رزقهم الله جل وعلا التقوى والتقوى على الصحيح كلمة جامعة ينالها كل من سعى فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه وقد قال أهل العلم من قبلنا إن الله جل وعلا تكفل لأهل تقوى بالنجاة مما يحذرون وبالأمن من ما يخافون وبالرزق من حيث لا يحتسبون واحتجوا على هذه الثلاث بقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا هنا يخبر الله جل وعلا عن مآلهم فقال إن المتقين في جنات وعيون جنات هنا وإن جاءت بصيغة الجمع إلا أنها مندرجة في جنة الخلد ذلك لأن ذلك أن جنة الخلد تحوي جنانا كثيرة أما قول الله جل وعلا وعيون فهي جمع عين وهي الماء الثرة المنبعثة وهي في الجنة على ضربين أعين موجودة أصلى لها مكان معلوم كما قال الله جل وعلا عينا يشرب بها المقربون أما ذكر التسنيم وعيون أخر هذه إذا أرادها العبد المؤمن في الجنة بعثت له يعني بمعنى فجرت له فيصبح الأعين والأنهار في الجنة على ضربين شيء ثابت وشيء ينشأ إذا أراده العبد وهذا من إكرام الله جل وعلا لأوليائه إن المتقين في جنات وعيون بعد ذلك قال جل وعلا آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم الصواب أنه إكرام الله جل وعلا لهم له طرائق مختلفة فكل ذلك قبلوه وأخذوه بمعنى أنهم نالوا كرامة الله آخذين ما أتاهم ربهم أي آخذين الذي آتاهم ربهم متى في الجنة قال الله بعدها إنهم كانوا أي هؤلاء المتقون قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين فذاكرهم الله جل وعلا بصفة عظيمة وهي الإحسان وقد قال أهل العلم إن هذا الدين مبني على توحيد الله الحق والإحسان إلى الخلق ولا ولعل من معاني الإحسان هنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا تحقق في القلب مراقبة الله تبارك وتعالى عد صاحبه من أهل الإحسان فلهذا أثنى الله جل وعلا على هؤلاء المتقين لمنقبة عظيمة كانت لهم في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك أي قبل دخولهم الجنة محسنين فدل على أن الإحسان من أعظم أسباب الجنة وقوله جل وعلا محسنين هذا اجمال ثم جاء مفصلا اي جاء بعض ذلك الاحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون القول المؤصل في سور, المفصل. في سور المفصل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هذه ما تحتمل امرين اما ان تكون نافية واما ان تكون صلة بمعنى الذي فعلى قول بأنها نافية يصبح معنى الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي أن نومهم أكثر من قيامهم لأن المعنى يصبح كانوا قليلا من الليل لا يهجعون فالذي لا يهجعونه شيء قليل إذا ما عد إلى إلى المنام وقول إذا قلنا إن ما هنا بصيله يصبح المعنى كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون فيصبح أن قيامهم أكثر من من نومهم أين الترجيح اللغة تحتمل الأمرين لكن بعض أهل العلم يرى أن ترجيح ما النافية يجعل من الصعب أن يقال إن الله أثنى عليهم مع قلة قيامهم وكثرة نومهم لكن هذا وإن كان استدراكا جيدا إلا أنه قد يجاب عنه بأن الله جل وعلا قال في المزمل يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا فقال جل وعلا قوم الليل إلا قليلا ثم بين عن نصفه أو ينقص منه ومعلوم أن الإنسان إذا نقص عن النصف لا يعد أنه قام من الليل إلا قليلا واضح فمعنى ذلك أن العبرة بالخشوع والخضوع في الصلاة ولو كان شيئا يسيرا فإنه يعد أكثر من المنام يعد أكثر من المنام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقضية قيام الليل ربما تكلمنا عنها في دروس عدة كثيرا ومرت معنا وستمر كثير لكن يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس فكنت في من انجفل إليه فلما رايت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول أيها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فهذا من أعظم وصايا صلى الله عليه وسلم حتى عندما قدم المدينة وقد جاء في القرآن كما تعلم آيات كثر تذكر فضل من يقوم الليل ثم قال الله جل وعلا وبالأسحار والأسحار جمع سحر وهو قبيل الفجر وقد ذكر عن طاووس بن كيسان وهو أحد التابعين الكبار أنه ذهب لرجل عالم يسأله في مسألة سحرة فلما طرق داره قالت له الجارية إن مولاي نائم. قال سبحان الله ما ظننت أن أحدا ينام في الصحر. لكن لا يعني نلاحتج هذا على الناس لأن هذا يمثل خصيصة وقدرة لدى وهذا أمر ينبغي لمن يقرأ في كتب التراجم في كتب التراجم ويقرأ في التاريخ ويقرأ في ما جاء في الثناء على العلماء لا يريد أن يعممه لأن الإنسان قد يفتح له في باب ويغلق له في باب آخر والهدي كل الهدي في رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ربنا وبالأسحار هم يستغفرون بعض هذا العلم يقول عند هذه الآية وعند غيرها إن النبي الله يعقوب لما أجل دعاء لبنيه قال سوف أستغفر لكم ربي قالوا إنه توخى به ساعة السحر وعندي أن هذا بعيد وإنما المراد أنه أراد أن يؤدب أبناءه حتى يعلموا أنهم قد أصابوا خطأا عظيما وزرا كبيرا فلذلك لم يبادر بقضية الدعاء لهم قال الله جل وعلا بالأسحار يستغفرون وهذا يندرج فيه قضية ثلث الليل الاخر وفيها التنزل الالهي والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت تستطيع ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن يعني يصي احد اصحابه فالاستغفار ساعة السحر من اعظم القربات وقد قال اظنه العلامة بن سعد رحمه الله في تفسيره ان المعنى انهم في اول الليل يقومون وفي اخر الليل يستغفرون الله من, من تقصيرهم وهذا نظيره قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي فقالوا في الغداة يسألون الله التوفيق وفي العشي يأتون بالاستغفار على ما قصروا فيه قال ربنا بعد ذلك وهذا كله من التفصيل بعد الإجمال قال وفي أموالهم أي أن هؤلاء المحسنين لديهم أموال ثم قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم السائل معلوم ظاهر المعنى من ياتيك فيسألك لكن ما معنى المحروم هذه فيها خلاف بين اهل العلم بعضهم يقول انه المتعفف وهذا يندرج فيه ولا نقول أنه مقصور عليه لكن ربما يقال ان المحروم هو ذلكم الذي حيل بينه وبين ماله كصاحب مزرعة تصيبها جائحة أو صاحب تجارة يصيبها هلاك أو صاحب بيت يصيبه حرق ما أشبه ذلك هذا يعد محروم لأنه حرم فضل الله حرم خير الله فهذا يكون لو حظ من الزكاة يكون لو حظ من الصدقة فهو مقابل السائل هنا وقد يكون متعففا أصعب فيصبح محروما معناه متعفف لأن تعففه حرمه المال تعففه حرمه المال هذا أجمل من أن نقول إن المحروم محصور في شيء في شيء واحد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل قال الله جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ثم انتهت الآيات عن الحديث عن المحسنين وانتقلت إلى ضرب آخر قال الله جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين آيات هنا بمعنى أمارات علامات براهين دلائل لأن كلمة آية في القرآن تأتي بعدة معان تأتي معنى الجزء من السورة وتأتي أحيانا بمعنى العبرة والعظة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين لكن هنا بمعنى البرهان بمعنى البرهان والعلامة والدلالة والأمارة على قدرة الله وفي الأرض آيات للموقنين ثم قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه وفي أنفسكم العلماء الإعجاز يطنبون فيها كثيرا ولو يحبوا هذا الضرب من التفسير لكن الذي أظنه غالب أن أعظم ما يدل على أن تبصر الإنسان في نفسه لين المفاصل فإن لين المفاصل يدل على أنها لم تخلق إلا لتثناء بين يدي الله فيسجد الإنسان ويركع هذا المقصود من قول الله جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي قوله جل وعلا أفلا تبصرون معنا ذلك أن الحديث عن شيء ظاهر ثم قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما تعدون فسر بالمطر وفسر بكل موعود قال جل وعلا رب السماء والأرض إنه لحق أي ما أنبئكم به مثل ما أنكم تنطقون. مثل هنا جاءت منصوبة للمجاورة لأنها جاورت ماء لكن الاشكال ما معنى مثل ما أنكم تنطقون نحن ننبه هنا إلى فائدة كبرى الله يقول في السماء رزقكم وما توعدون ثم قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون بإجماع العقلاء أو بإجماع الناس جميعا لا أعلم أحد نجادل في هذا أنه لا يمكن لأحد أن ينطق بلسان أحد لا يمكن لي أحد أن ينطق أحد بلسان أحد إلا بلسان هو فلا يعقل أن الصالح أن ينطق بلسان فيصل ولا فيصل ينطق بلسان صالح ولا أي أحد يقدر على هذا فكما أن لسانك لا ينطق به إلا أنت فإن رزقك لن يأخذه إلا أنت فإن رزقك لن يأخذه إلا أنت فكما أنك تعلم يقين أن أحدك لن يقدر أن يتكلم بدلا عنك فكذلك ينبغي أن تكون على يقين أن رزقك مكتوب لك وأنه لن يستطيع أحد أن يأخذه عنك وهذا قد يتفق الناس عليه نظريا معنا لفظا لكن الإيمان به حقا قليل وإلا لماذا يلجأ الإنسان للرشوة يلجأ للسرقة يلجأ للغش يلجأ للخداع يلجأ للمكر يلجأ للكيد لأنه يغلب على ظني أن رزقه لن يصل, لن يصل إليه ولو كان عالما بيقين أن رزقه سيصل إليه محتالة محتالة عليه طيب فضل الشيخ في هذه الآيات العظيمات حديث عن تلك العبادة العظيمة وهي عبادة التفكر هل من توجيه إلى الاهتمام بمثل هذه العبادة العبادة القلبية والعقلية كذلك نعم العبادة التفكر من أعظم ما يمكن أن يزيد من إيمان العبد بربه جل وعلا ويقينه التفكر ليس شرطا في الأشياء المحسوسة المنظورة وإنما يقع حتى في الأحداث فإن تقلب الأيام بأهلها واغتناء الفقير وافتقار الغني وذهاب الدول وقيام أخرى وموت الكبار ثم الصغار ونجاة من أشرف على الموت وموت الطبيب قبل مريضه كل هذا يدعو الإنسان إلى أن يتفكر ويعلم أن وراء ذلك كله من يدبر الأمر وهو الله تبارك وتعالى يقول القصة المساعدة في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها ثمض الأصاغر والأكابر إقنت أني لا حالة حيث صار القوم صائر فهذا كله من التذكر والتفكر ولهذا ورد أنه يبعث أمة وحدة هذا كله ساقه إليه يومئذ لا نبي ولا رسول ولا كتاب لكن ساقه إليه قضية التفكر فيما حوله فإذا راد الله بعبد خيرا جعله يتفكر فيما حوله يتفكر فيما يراه وينظر إليه من عظيم خلق الله كما قال أصدق القائلين وفي الأرض آيات للموقنين ما الذي في الأرض هذه الجبال الشاهقة الأنهار التي تجري هذا حذب فرات وهذا ملح أجاج النبات الذي ينبت ويظهر هذا ما يدوم يوما وهذا ما يدوم أياما وهذا ما يدوم سنين الدواب التي تبث فيه منها من جعل الله جل وعلا لا رزق له إلا في البحر ومنهم من لم يجعل الله الله رزقا إلا في البر ومنهم من يطير في جو السماء وهي على اختلاف أنواعها تشهد أن خالقها واحد لا رب غيره ولا إلها سوى والمقصود أن نعبادها التفكر من أعظم العبادات